وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبْدَلًا لِزَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِصْفَ مَا طَلَبْتُمْ فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ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 كمؤخاتكم وبنات الاخ وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واقواتكم من الرضاعه وامهاث نساء